Boek 2 48 48 48 Vakansie activiteiten أنشطة العطلات. أنشطة العطلات. Is het strand schoon? is o Hel el men daar zwemmen? Is het niet gevaarlijk om daar te zwemmen? is Kun je hier een parasol huren? Heljoomkin hoena is de Jarumidalla Shamsia? Heljoomkin hoena is de Jarumidalla Shamsia? Kun je hier een lichtschoel huren? Heljoomkin hoena is de Jarumidalla Shamsia? Heljoomkin hoena huna de Jarumidalla bahar? Kun je hier een boot huren? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ احب ان اركب الموج. احب أن أركب الموج. أن أغطس. احب أن أغطس. إكسو خرخ في أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ كيس <تصفيق> هورن؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ <تصفيق> هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ إك <تصفيق> بن أنا مجرد مبتدئ انا مجرد مبتدئ انا في مستوى وسط انا في مستوى وسط استطيع التعامل مع ذلك جيدا استطيع التعامل في ذلك جيدا بمستوى سكيليفت Aina telifrik? Aina telifrik? Heb je dan skis bij je? Hal ma'ka zllajat ski? Hal ma'ka zllajat al ski? Heb je dan skischoenen bij je? Hal ma'ka hiza ski? Hal ma'ka hiza al ski?